119. قال يا ابنس ما لك ما لك ألا تكون مع الساجدين 110. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم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 قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا, إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم أجمع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 الغفور الرحيم وأن عذابه والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون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 126. قال فما خطبكم أيها المرسلون 127. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 128. إلا آل نوط إنا أجمعين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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْطُوا حَيْثُ تُمَّرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل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 قصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن